اَمَ لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَوْكَتَهُم بِمَا كَسَبُوا اَمَ لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَوْكَتَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ فَمَن أَوْلَى الله وَمَن يُبْلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا فَلَن تَجِدَ له سبيلا